وأشعر أن نبينا محمد عبد الله صنى بحول الله رغواته إلى الثاني الثالث من العدة شاط العمدة على نذهب المعلم مبدل أحمد بن كتاب اشتهاب الجمائز نقر الماس إن الله وإذا عيناه وشد نعم على أو نعم نعم ثم يعصر رأسه عصرا وثيقة. نعم. ثم يلفه على يده ثقبة. ثم يلفه على يده ثقبة فيلدين بها نعم. ثم يقبض. ثم يرفع رأسه وله بماء برأي نعم. ثم شق من ثم الأيسر. ثم يغصبه كذلك نظة ثانية. يمر في كل نظة يمر في كل نظة يد. ثم يغسره مره ثانيه وثالثه نعم ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة مش عندك وثالثة. ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة نعم في كل مرة يلة فان خضر منه شيء واستغتنه وتده بأفن فإن لم يستمسك سبيطين حرب سبيطين الحرب سبيطين الحرب نعم ويعيد وغوءا نعم لم ينقى بثلاثة إجاد الى خمس او الى سبع ثم ينشبه بثوم ويدعى الصيبة في مغابله ومواضع فجوره وان طيبه كله كان حسنا ويجمله أكتاب وإن كان شائبه أو أرساره قويلة أفضل ولا يترح شعر والنوأة تبصر شعرها ثلاثة قروض ويسجل من ورائها تبصر شعرها ثلاثة قروض تبصر شعرها ثلاثة قروض ويسجل من ورائها ثم يكفل في ثلاث أسوال هذه ليس فيها طريق في ولا في ثلاثة أدوار. ثلاثة أدوار. نعم. يدرج فيها إدراج. وإن بُطِل في طريق فمن ذلك. طيب أخرتم من كسر مرة مرة أخرتم من كسر في ثلاثة أدوار. ثم كسر. ثم يكسر في ثلاثة أدوار ذي. م. ليس فيها طريق ولا عناد يدرج فيها ادرجه وينبثق من في طريق ولإذال ولكافه فلا نعم المرأة تنقسم في خمسه اذواق في درع ومناعه ولذال ولكافه طيب نعم ولذال ولكافه الناس في روت لي عليه ولدني وخيره في ذلك ثم الاب ثم الجد ثم الاقرب فالاقرب من العصبات نعم لا. فاول الناس بوثن المقت ام ثم الجد ثم الاب ثم الاقرب فالاقرب من النساء إلا الا ان يقدم في الصلاة على الابي ومن بعد صلاة عليه يجب ويتقرأ ساجح ثم يكبر ثانية ويغني عل نبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول اللهم أقتدي حليلنا وريتنه وشاهينا وفاعيلنا وطاهينا وتليلنا ونلينا ومتانا إنك داعم من قال دمع ومسان وامت على كل شيء قديم اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنه ومن توفيته فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكل سجنه ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والدرجه ولقيه من الخطايا كما يلقى الثوب الابيض من الدمج وازنه دارا خيرا من دائره وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه وادفنه الجنه واعده من عذاب القبر ومن الله النار له في قبره ولو له فيه ثم يكبد ويسلم تسليمه واحده عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبير ويواجه من ذلك التكبيرات والصراخ. والصلاة على النبي دعاء... دعائي... والميه... صلى الله عليه وسلم وأذن دعاء وأذن دعاء حي دعاء الحي للميت وأذن دعاء حي ويواجه التكبيرات والصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأذن دعاء الحي للمليك والصلاة ومن فتده الصلاة عليه صلى على القضي إلى شهر ومن فتده على كان الميت غارباً عن البلد خلّ عليه بالميل وإتعذّ ووزّه لردم الله او للقوف عليه من كلمرزول او المفترق او لجول المرأة بين رجاء او الغرم بين رجاء فإنه يمن الا ان لكل من الزوجين غسل فاطله غسل ام الولد مع سيده الشهير الى بابة المعادة لم يبسل ولم يصل عليه ويلحى عنه الحميد والهدور ثم يذمر في ذياله yeah. وإن كفتنا لغيرنا فلا والنحرم يغسل جمال وفزر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب ولا, ولا يقرب ولا ضيبا ولا يغطى رأسه ولا يقطع شعره ولا رفض يسحب yeah. دفل الميت في لحم. وينصر عليه اللذي النقبل كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ولا يدخل قدر آلوبا ولا خشرا ولا شيئا مستدل النار ويستخب تعبية أهل الله والبكاء عليه غير مكروح اذا لم يكن نعن نذب ولا إياها ولا مأس لزيارة القهور للذين ويقول الى ضر بها اوزارنا سلام عليكم اهددا بحوم مؤمنين وإن لا ان شاء الله بكم لا اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تكتمنا معنهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية الحمد لله بنامت في المصابحات وقالنا بفضل الله وقوته الى كتاب الجنائج الجنائز جمع جنازه في الكسر او الفتح فيهما وقيل بالكسر الجنازه جثة الميت وبالفتح الجنازه السرير ومعش وقيل العشر قال كتاب الجنائز بدا من مساله تدفن الموت الميت ومسألة معرفة تيدخل موت الميت إنما هي مسألة طبية البحث فتعرف بتقرير الأطباء المتخصصين أو ببعض الأمراض الظاهره يعني كانتفاع ضربات القلب برودة الجسم وأظهر ذلك تصلب الاعضاء فلا يدخل مع تصلب الاعضاء إلى السنة إنما يحصل للأس مثلا في برودة في الجسم يحصل للأس في ضربات القلب أما في تصلب الجسم فلا اتصال في هذا المثال خلاص كلسا اتصال بالماء خلاص اتهت المثال هنا نقول إذا يتقن موته غمضت عيناك لما روى شداد بن عوصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت بموتاكم فأرمضوا البطرة فإن البصر يتبع روح فإن البصر يتبع الروح والحديث حسنه الأباني رحمه الله تعالى بإحسام الجنة هو في وفي الصحيح قريبا من نصده ولأنه إذا لم تغمض عيناه باقيتا مفتوحتين فيخبط من ضره فيخبط من ضره طبعا معروفا للنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال ألم تروا الانسان إذا مات الشخص بصره قالوا بلى قال فذلك حين يتبع بصره نفسه نعم أصدره في الجنائب باب السخوص بصر الميت يسبع نفسه نفسنا هنا روح ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه ووجدوا قد شفص بطره فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الروح إذا فار تبعه البصر فضجناكم من أهل الميت فقال لا تقولوا إلا خيرا ولا تزروا على أنفسكم فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون مثلما تحضر ميت وينقى خبر الوفاة ويزع الناس ويبدأ بقى الصراع والعويل والتطاقص على القبر والدعاب الويل والثبور والخرار والدماء ونحو هذا تنصح الناس لما الملائكة حضوروا يؤمنون على ما تقولون هتقول يا خراري خرار آمين دمار آمين بلاء آمين نعم مسألة وشد لحياه أو شد لحياه لحياه وشد لحياه اللحي لو تبت في من فن الإنسان فرارضين الإنسان بعض الناس النشرة من المدين فلح الفن شد اللحي بإيه؟ بشرقتين أو مندين أو نحو هذا يقول وشد لحياه بعصابة عريضة تجمع لحييه، ثم يشدها إلى رأسه لألا يفتح فاره فيأبوح في منظره ويأبوح فيه ماربس مسألة ويجعل على بطنه الإرآه أو غيرها لألا ينتج خبطه يعني إذا كانت فيه قدام وقت في إيه في مسألة؟ التأثير والتأثير والقيام ببعض أحكام الجنائية يوضع بعض الثقل على بطن الميت خاش يتأني ينتفخ أو نحو هذا إلا أن هذا ليس عليه جديد فالمثال طبعاً يعني أنه هي الطبية ما رأش باقي رأي دول محمد III لكن يوضع ثقل على بطن الميت حتى لا ينتفخ بعد ذلك هل وان؟ لا ينفع شريعة ثابت الطبية نعم؟ أه مش معروفاً مش معروف الكلام ده في, في... في أحكام مثل موت أو صرف فيه ذالي هي المسألة طبعا مش رعلي ذالين من الشرق في المسألة انتها تسمى التوجيه من ذي ماذا بأس يقول المسألة فإذا أخذ فيه رسله ساتر طبعا بعد تجريده من فيها بيكأوا بإن لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببردك هادرة متفق عليه مسألة ثم يعصر بطنه او يعصر بطنه عصرا خفيفا رفيقا ليخرج ما في جوفه من فضله حتى لا يخرج بعد الغثي او بعد التقيء فيبدو الجسد طبعا من الناحيه الطبيه الاصل يموت في حاله طبيعيه سليم الدنيا سليم البدن وبيموت موته طبيعيه من غير مثلا اشتراط الجهاز الهضمي او انسقاء او انسقاء أو, أو, او امراض الكبد او نحو هذا ما بياخدش حاله ولكن في بعض الحالات احيانا مع تضخم البطن في المرض وهذه أشياء مع حركة الماء بيخرج بعض الأشياء وأنا شاهدته مراراً بعيني في الترتيل نفسه هذا، فإحنا نقول إن كان ثمن هذا لعصر البطن التأكل مع عدم خروج خارج فلا بأس بهذا، ما فيش حاجة إن هذا الأمر فالعصر لا تفعل، العصر لا تفعل إلا أنه لا أثارت عليه مليانة ثقيلة ولا من النحية الطبية كما يقول مشيخون أحد راهم الله تعالى، لكن إذا خرج الخروج عليك بالآية بالتنزيه اللي هو إزالة الندوة النجاس من بدل الماء. وطبعا الانسان هو بيغسل غالبا بينكشف على أشياء يعني لم يكن أحد من اهل الميت أبدا يعرفها وهذا من خفايا خطائق, خطائق. فالأسن هو يستهل طاقته أن يستر الميت لما فيه من الثواب العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فستره غفر الله له أربعين كبيرة من غسل ميتا فستره غفر الله له أربعين كبيرة قال ثم يلف على يده فرقه ثم ينجيه بها ولا يحل مس عوراته لان رؤيتها محرم لان لغاتها محرمه فمشها اولى تمام فليلف الطفل على اليد ولو لفت هو الجوانتي الواقي مثلا خاصه بعد انتشار الاوبئه في هذه الايام امراض الكبد وامراض الدم ونحوها اللي يلبس قفاز طويل ويلبس فوق الجوانتي طبقه برضه عشان حتى لا أعضاء اعضاء أثناء اثناء ونحوها ذلك مثلا ثم يضيءه ضوء الصلاه لما روى امه حفصه انها قالت لما غسلنا ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبداءنا بما يمنها ومواضيع بدء منها. وهذا متفق عليه. قال ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل، فكذلك الميت. ولحاجة القول بالقياس، فالحديث قد صح متفق عليه. وإذا ورد نهر الله بطل نهر مخيم. مسألة. ثم يغسل أو يلف مقدم رأسه أو مقدم رأسه ولا بماء وسج. لتذهب عنه الأوساخ والأضرار. ثم يرسل شقه الأيمن ثم الأيسر قولها عليه الصلاة والسلام اجدأنا بميامهها ثم يرسله كذلك مرة ثانية وثالثه يمر في كل مرة يمر في كل مرة يده يمر في كل مرة يده على بطنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي رسلنا نته ارسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رايتن ذلك مسألة وان خرج منه شيء غسله وسد بطنه بقطن أو سد بوضع يعني بقطن يضع الخطن وضعا بين الأليتين. لا يحشور ولا يضغط في إدخاله من الدور ونحو هذا لا فعلها يقول وإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن لم يتمسك فبيطين الحرب. طبعا الطين الطين ما عندوش أشياء عندك الشاش عندك الأربطة فلا حاجة لما ينصر عليه بعض الفقهاء من مثلها ويعيد رضوء لأنهم تأقضا في هذا نظر يحب هذا نظر بمثال ليس وجورا حاجة كلما هي صفة للغزل منقوله وهو أغسل تعبدي على الصحيح ليس لإزالة غبثك لأن المؤمن ينجل وليس لحاجة لأنه لو كان حاجةا بالموت فإنه لا يتفع لو كان الموت حاجةا فلو غسلته مئة مرة هل تعيده إلى الحياة فأغضب ما يتمنى كان عن حديث فلا يبتكع وإن كان عن خبطه فالمؤمن الأنجد فلم يبقى إلا أن يكون غسئه تعبديا مسألة ثم ينشك بثوب وذلك مستحب لألا تبلأ الثاني وفي حديث المهبات في غسر النبي فجسفوه بثوب لا تره الثاني ومن تقدم تقريبه وقليمة في كريبية جسلي او جسلي من حديث ام عظيه لم يالي في رب حديث ام بالتفريق ولا التنسيط ولكن المصرحة تقضي ذلك المصرحة ذلك التفريق التفريق. يعني اللي هي السوبر اللي حتى في المدن الكبرى وكدا. بتبقى أجفال الميت ثم بعد ذلك يبدأ بوضع الميت عليها بعد تجرير بعد ذلك مثلها ثم مجرد ويصطر بيتها وبثاو التخين صفيف مش فكرة قماشة شفافة أو شارف مية وحرسمين بدل الميت لا وما اشتردش ان يكون بيضاء ممكن يلاقي من البيت تشطر وتجسر وتستخدم مرة ثانية الأمر بسيط لا خرج قال ثم نشيفه بثاو مسألة ويجعل الطيبة في ومواضع ومغابن من الأماجر المبئين يتسنى فيها الجلد تحت الأباء كانت مثلا فيها سنة ما بين تحت الأباء يعني في باطن الخدم عند السرة نحو هذه الأشياء ويضع الطيبة في مغابينه ومواضع السجود الجبهة الكفتين الرطبتين صدور القدمين وهذا عن الطائفة من السلف وإلا نصح ديها يجعل الطيبة في مغابينه ومواضع السجود لأن المغابين مواضع الأوسار وأماكن السجود تطيب لشرفيها وإن طيّره كله كان حسنا بقوله عليه الصلاة والسلام لمن استننا ابنته وجعلنا في اثيرتك طورا او شيء منكه مساله ويدمر اثانه تجميل اللي هو استخدام البخور ياتي في الايه في الافان ويعني الحمره البخور رايح جاي على الكفن بحيث ان ريحه البخور تصير طيب الكفن يعني يبخرها كما يفعل بالحل او كما يفعل بالحل وان كان شاربه او شارب الشيء الميت طويلا أو اطفاره أخذ منهم ولكن ولا على هذا دليل فلقيه على صفته وان كان بعض السلف كان يبغوا هذا ثلاث في نفسه يا واته ولزم الاشباه يقف عما الدليل فلا تفرط في الميت إلا باذن من الشارع قال اذ ذلك منهم لان ذلك سنه في حياته ويترك في افانه لأنها من اجزائه حتى تدفن معه وكذلك كل ما يثبت منهم طلب من المريض الميت يتداين بيتقطع مثلا حتى تقلب كده تقع فضع يبقى كفي فشي كل ده خطر طب يحصل طبعا نسأل الله عبدالله أن يقين ميتك السوء قال ولا يسرخ شعر لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت على ما تنصون ميتكم قالت زي العين في نصر الراية رواه عبد الرزاق لمصنف الهدي نأله عن عائشة وراه محمد بن حتى في كتاب الآثار يعني ابو إبراهيم في كتابه في غريب الحديث قال أبو الرين ومأخوذ من نصوت الرجل أرسوه نصوا إذا مددت نصيته فأرادت عائشة أن الميت لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى تترين الشعر وذلك بمنزلة الأفضل من انتهى والأثر ذكره الملقي معلقا فقال ورؤي عن عايشة أنها قلت تترينها كل هذا يعني ذا كلام كلاما يفيك إثناني من جاة الصحة وابطع فينظر إثنان يعني لا سنقه شعره بالمجري ولأنه يقطع الشعر وينتقه فصدق ذلك الشعر خاشر وطويق سنرحت أبطع من الشعر العطل أن تكفي وثة الميز لإزالة شيء منها مسألة والمرأة يغفر شعرها ثلاثة قرون ويزدل من ورائها من يمين الشمال واحد من يبهة أو من النصية ويرد هذا كله إلى خلف الرأس لما رأت أم عطيتها قالت ضفرنا شعرها أي دمت رسول الله ضصرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها تعني ابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى ثم يكسر في ثلاثه اثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامه لقول عائشه رضي الله تعالى عنها كفن رسول الله في ثلاثه اثواب الثوب هو القماشه الثيبه يعني زي الملايه كده مش متفصل في ثلاثة اثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامه سحليه نعم يعني تنبل الى بلد السحل من قرى اليمن ولانه اكمل أحواله اكمل احوال الحي حاله احرام وهو لا يلبس بها قميصا ولا عمامه فكذلك حال موته طبعا لا تبطن في ثياب المخيفه فلا باس لا حرج في لما صح ان مصعب بن لما قتل يوم قال الصحابه رضي الله تعالى عنهم قتل مصعب ولم نجد ما نكسره فيه الا برده اذا غطينا بها وجهه بدا يزله واذا غطينا بها يزيه بدا وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها وجهه واجعلوا على رجل شيئا من الاذ خاص وهو الحشيش الطيب الراي وايضا ضوخ الامام البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز باب من استعد الكفن في حياة رسول الله فلم ينكر عليه باب من استعد للكفن بعض الناس بقى ده يمكن على جدته وينكر على جده وعلى والده انه شارى كفن وحطه جاهده وده بدعه انت اي حاجه بتنغاث كده دي بدعه هذا ذكر صحيح البخاري باب من استعد الكفن في حياة رسول الله فلم ينكر عليه وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بالخال المتصل ان النبي خرج على اصحابه في خله جديده فقال بعض الناس ما أجملها يا رسول الله أكسنيها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فخلعها ثم أعطاها للرجل فأنكر عليه الصحابة قال تسأله إياها وتتعلم أنه لا يرد سائلا وأنه لا يملك خيرها أو كما قال قال والله ما أقلتها لألبسها وأن وإنما لتكون كفني بعدما مات طبعا هو السنة لحد من نبسها صلى الله عليه وسلم عشان تمسك جسده الشريف فتبركوا بأسائل صلى الله عليه وسلم وليس حويشها بعد ذلك ولذلك نبأت من اجتماع في الكفن بما جوز الله لنا بالتبرد كشرعا زي برض بعض عندنا نفس الفلاحين ولد بيزنزم الكفن جيب الكفن ويبعث نفس من مكة او من الحديث في العمر الهاتف معك ما يزنزم ويقص الكفن دي لبا معه زنزم لما شرب لك متبردك بما زنزم بإجماعها للسنة لا حاجة في هذا الأمر سواء شربا او غسلا او كداويا مثلا حاجة فيها فيكفن في ثلاثة أسواب بيض اللي اتفيها قميص ولعما وإن كفر في به التي يلبسها في حياته فلا لكن ينبجع يستر فطرا كاملا بعد السنة مسألة يضرد فيها إدراجا فيؤخذ أحسن النفاق فيها على جفاق فيكون الضاجب للناس أحسنها لأن هذه عادة الحل إذا فردنا مثلا وشه وشه وظهر يخلو وشه جهة الميت باطن الأمش جهة الميت وظاهر الجيد يعني الخالد من دي بارك لبت النهر مقلوبة يثليه بره وظهرها جوه يقول لان هذه عادة الحي ثم طبسة الثانية فرقاة ثم التاريخة فرقاة ثم يحمل المي فيوضع مستقيا ليكون امكن لادراجه فيها ثم يثنى طرف اللسابة العليا على شقيل الايمن يعني تاخد الطرف اليمين الشمال تحطه على ايه؟ على ناحية اليمين بطول المي تمام؟ ثم نوضع الطرف اليمين على, على, على الجهة الشمال بطول الميت يعني لو تخيلنا الميت مثلا بهذه ايه نعم ماء مش القضيه للصلاة يعني لو وضعنا هذا هكذا في الادخال تاخذ الطرف الشمال وبعدين الطرف اليمين وهكذا الطرف الشمال الطرف اليمين حتى تنتهي من الثلاثه هذا يسمى بالضغط تمام ولو خدت الثلاثه مره واحده لفيتهم لا الامر لا يؤسس المبسوط سطر الميت وبأي كان فقد حصلنا عليها لكن الاشبه والأوقات للسنة مستحب لا فرض ان تجري جا في ثلاثة اثوابك بغير الحرض ولا تضييخ على الميت لان احيانا انت ممكن توقفشك في نظائل سيد رباجل اللي هو اللي ايه الطربي اللي, اللي هو مسؤول من الحاجات ديه مخيط الكفن ثلاثة اطراف مع بعض على المكان حيث يمع اعط اعط اعط المعطر ليه بو غرص مسألة بسيطة طالما انه كان لا منه بدل ص يدرج بها إدراجا على الصفة المذكورة قال وإنما استحب له ذلك لألا يسقط عنه طرفه الايمن أو عنه الطرف الايمن عند وضعه في الخبر ثم يفعل بالثانية والثريفة ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه إلا أن يخاف انتشارها فيحقيدها فإذا وضع في القبر مثلا ممكن ما طالما من قوي من كده ومع ولكن في من رفعوا لذلك فلبات زياده بالاحتياط وتحرز من كشف بدن الميت فاذا وضع في القبر حلت, حلت هذه الاربطه المساله وإن كفن بقميص ومئزر ولفافه فلبات والاول افضل فقد روى المقالي ان النبي صلى الله عليه وسلم المس عبد الله بن ابي قد انصون النماس عبد الله بن ابي راسم المسلمين لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم به ذلك لان عبد الله بن ابي سلول لما مات حمزه في غزوه احد كان حمزه جسيما طويلا فلم يجد ما يذكره فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن ابي بن سلول وكان رجلا طويلا جسيما استعار منه قميصا فالبسه وعنه حمزه فاراد النبي أن يرد عليه المنه حتى لا يكون له منه في عنق المنازل تمام ابي مقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم البسه وكفنه على ما رداه الحاج بن رحمه الله يقول فيؤذر بالمعذر المعذر اللي هو تشكري بالنقص على الوصف من تحت الصورة لحت تحت زي اللي يبث المحرم فيه فيؤذر بالمعذر ويلبث القميص ثم يلف باللفافة بعد ذلك قال أحمد أحب إلي أن يكون مثل قميص الحي له كمان وتحريس تاني وإذا إلا فرق حكيثه قميص لا حرب لا حرب فيها مسألة تكثل المرأة في خمسة أثوات زرع وإدارة ومخنعة ولفافتين لما روى أبو داود عن ليلى بإلتقائه الثقافية أو قال، قالت كنت بأسر أمي قلتوب بإنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء اللي هو الحق الإدارة بثلاثة على قلتل من البدن ثم الزرع ثم الكمال ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في شوب آخر. هذا ضريف ولأن المرأة تزيد في حياتها على تفضل في السكرة لديانة عوراتها على عورتي فكذلك في موتها. وتلبس المقيطة بإحرامها أو تلبس المقيطة بإحرامها فلرسته في مماتها مسألة وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك بوقيت برصية إن أنا ميته فيوسله في الآن يصلي عليه فلاني وكسينه فلاني يسينني فلان لأن أبا بكر لأن أبا بكر أوصى أن تغسله مراهة وأسماعه للتعمين فقد بمثل ذلك قال هذا الحديث أخرجه البيخي من صديق الواقدي ثم قال وهذا الحديث الموصول وإن كان رويه محمد بن عمر الواقدي صاحب التريح والمغازي فليس بالقوي وله شواهب مرسيل عن ابن أبي مليكة وعن أحطاء ابن أبي رباح عن سعد بن إبراهيم أن أسماء أبي التعمين غسلت زوجها أبا بك وذكر بعضهم أن أبا بك أوصى بذلك يقول فقدمت لذلك وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل كان محمد بن سيرين يغسل موت المسرين في زمن رغم الله تعالى ولأنه حق للميت فقدم وطيره فيه على غيره كتفريخ ذلك ولأن الصحابة أجمعوا على أن الوطية في الصلاة مقدم على غيره فإن أبا بكرم أوصى أن يصلي عليها هما وأوص عمر أن يصلي عليه صهيب وابنه حامل ابنه الله وأوص ابن مسعود أن يصلي عليه زبيح وأوص أبو بكر في الحالة أن يصلي عليه أبو بردة الحليل وأوص عائشه رضي الله تعالى عنها أن يصلي عليها أبو هريرة ولم يعرف له مخالف مع كثرته وشهرته فكان إجماعا ولأن الغرض من الصلاة والدعاء والشفاعة ولأن الغرض من الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله فالظاهر أن الميت يسار لذلك من هو أظهر صلاح في نفسه وأقرب إلى الله وكيلة ليشفع عليه وحسب بهريرة شرفا أن توصي أم المؤمنة عيشة يصلي عليه رضي الله تعالى عنه وأرضه مسألة ثم الأب لمكان شفاقته ثم جده كذلك ثم ابنه وإن نزل كذلك ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم الرجل من ذوي أفحامه ثم الأجانب مسألة وأولى الناس بغسل المرأة الأقرب فالأقرب من نسائها أمها ثم جدتها ثم ابنتها ثم الأقرب فالأقرب ثم الأجنبيات كرجل طبعا إن كان دول يقدر يرسلوا ينسكول الإنسان يقدروا مسألة إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأبي ومن بعده لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وروى أحمد محمد الافلي العمارا مولى بني هاشم قال شهدت جنازه امي في بنت علي فصلى عليها سعيد ابن العاص وكان ايرا المدينة قال وخلفه لومهيد ثمانية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر والحسن والحسين وزيد بن ثابت وابو هريره تمام فقال الحسن لولا اننا قلنا ما قدمتم مقونا لولا أنها سنة ما قدمت والحديث حشل البني في, في إحكام الجنائب ولأنها صلاة شرع على الاجتماع فأشباه سائر الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائب مع حضور أقاريرها والخلطاء ولم ينقل أنهم استأذنوا ولي الميت في التقدم تمام ولذلك السبب على الناس أولى بالصلاة مع حضور الإمام هل الإمام أو نعيمه أو أغارب الميت على المذكور المذكول المسألة بلا بسائل الأمر فيها ومسألها طبعا إذا كان أولياء الميت من جملة الجهان لدينا لا يحصلون شيئا الشراء لا يقالي بالميت ولا بالكالة ولا بالكالة وبعدين يتقدم يمتقدمه ومعرفش يصلي ورفضة في الدنيا وحروف الناس معاه لا إذا كان إمام المسجد راجل على سنة وعلى ديانة وعلى أمانة يقدم من صلاة وتنفضل المسألة إلا يكون في أهل الميت من هو لو تفهم تقه ودو فهم وعلم وديانة يقدم. والصلاه عليه يكبر ويقرا الفتح الا ان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاهي اربعه فتكون عليه ويقرا الحمد في الاولى لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم بهم الكتاب وصلى ابن عباس على جنازه فقرأ بام القران وقال لتعلموا انها من السنه او قال من تمام السنه وهذا رواه خل مساله ثم يسبه الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تسهره عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة في الجنازة أو في الصلاة على الجنازة أن يكدر الإمام ثم يقرأ بفتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى فرا في نفسه ثم يصلي على النبي ويغرس الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم فرا في نفسه وهذا حسنه الشيخ في بالصفة أحتمل جناز أو فيحتمل جناز. رواه التيوفي مسلمي. مسألة. ثم الكبر ويذهب للميّد بالثابتة. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميّد فأخليه له الدعاء. وهذا أحسنه ابن أيضا في صحيح سلمكني ماذا؟ إذا صليتم على الميّد فأخليه له الدعاء. رواه أبو داود. ولأن المقصود ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به. ثم صلّي جنازة أصلا أي الدعاء للميّد. ويدعو بما, أو بما روى أبو إبراهيم الاشهري عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا ومهيتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ونجرنا وثانا هذا صحيح وعن أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وزاد فيه اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والسند ذيئة ومن توفيته منا فتوسه على الإيمان اللهم تحرمنا اجره ولا تبتلنا بعده. وعن عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه واعافه واعف عنه اللهم اهل النزله واوسع الخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقل سوك الأبيض من الدنس وابيه لارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من دوته وأدخله الجنة وعيده من عذاب القبر وعذاب النار قال حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت رواه مصدر مسألة ثم يكبر ويسلم تكليمة واحدة عن يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التكليم ويشرى أيضا بل أن يسلم على البنازة كسلامه في الفلاة يعني تكليمتين عن اليمين والشمال مسألة ويرفع يديه مع كل تكبيرة فالذكرنا خلال في مثال التكبيرات والباب واحد لأن الأثار واحد لأن عمر كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة ولأن دين ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فسن لها رفع كتكبيرة الإحراض والأثار تعرض ذلك مثال والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي وأذنى دعاء ابن بالميت والسلام وقد سبق دليل ذا نسأله ومن فتسب الصلاة عليه صلى على القبر لماذا يعني ابن عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ يعني ايه قبر منبوذ قبر قديم يعني صاحبه يعني مات في, في مدة طويل فأمهم وصلوا فالسهوه وهذا حديث متفق عليه ولا يصلى على القبر بعد شهر إلا بقليل لأنه أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه نظر لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أهل البقيه بعد ثمان سنوات وصلى على أهل أحد بعد ثمان سنوات من الغزوة وأنه صلى على أم سعد بن عبادة بعد بعدما دخنت بشهر هذا الرجل التنذي إلا أنه مرسل رواه سعيد بن المسيح مرسلان ولأنه ولنولم بقاؤه اكثر من شهر فيقيد به لا ولنبق بقاؤه اكثر اختار جدا. قال يصلي على من شرطه الثاني صار صار صار صار صار صار صار صار في صار صار صار صار صار صار صار صار أما ما قبل أن تقولك فلا يذنبك الصلاة عليه ولا تشعر الصلاة عليه وانا توجيه الجيد وانا يبقى عليه سمى دليل مرفوع وإنما هو يعني توجيه من الشيخ رحمه الله الشاهد أن الصلاة على القبر بعد الدفن لم تقيد بقيد يمنع تجاوزك مثلا وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنيا فهذا غائب لما روى ابو هريره ان النبي نعى النجاشي رحمه الله في اليوم الذي مات فيه فصلى له في المصلى وكبر اربعه متفق عليه طبعا الناس في الصلاة على جنائز طرفان وصف فمنهم من منع الصلاة على جنائز الغائله جملة وهم ظهور المالكيه ومنهم من قال يصلي على كل غائل طبعا الكلام ده فيه تجاوز ويا فرحه اخواننا من جماعه الاخوان شهوا كل ما يموت واحد من صابهم يلموا الدنيا كلها صلاة على غائل ان شاء الله يكون مثل الحرم وهذا حضرته بنفس والله بطلع أشاعاتي بعضنا تاجر عندنا في البلد وآخر واحد جاي من آخر الدنيا يا جماعة إن شاء الله أكون في فلان في فلاني, فلاني مات المكرمة وصل عليه, عليه في آلاف المؤلفين ملايين في مكة في بلد الله الحرام في أصعب يكون في رمضان يعني عشرة أشرف الأدمان عشرة أشرف في المساجد عشرة المصلين أكبر جمع في الدنيا شو ماذا يصير جماعة أي قضية أي من ألف قضي شو ما يعني الف واحد مات في مكه في غير من أهلنا لمن لم تصلي عليهم ايه ايه فرق التفير غير مو... غير ايه غير وجود ايه القضيه شهوه يعني مجامله انا عبادتنا تعرف هذا الامر كمان فمن قائل يصلي على كل ميت مات في اي حته وطبعا لو فتحنا هذا الباب لن نكف عن صلاه الجنازه غائبا ابدا لان طبعا من نسبه الوفيات انت لو شفت الوفيات في مصر بس ده بالدقائق يعني كل دقيقه بيموت كذا واحد اقف بعد تاريخ مرابط المسجد تصلي جنازه وما لا تقوم صلاه الجنازه ليل ولا نهار هذا الكلام لا تقول لي تمام؟ انما يصلى على الجنازه على من فقد جثمانه فلم يوجد او من مات في بلاد ليس فيها اهل يقومون بالصلاه عليه بس قصه المساجد وهذا اوضت الاقوال واعدلها وهذا ما فطر له شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مجموع فتوي ونقل عنه العلامه الالباني في احكام الجنازه قال ومن تعذر رسله لعدم الماء او للخوف عليه من التقطع كالمشدود المصد الجدري او المحترق او لكون المرأة بين الرجال او الرجل بين النساء فانه في كل ذلك ييمم لانها طهارة على البدن فيكونها التيمم عند العجز من, من استعمال الماء كالجناعة لكن نقول لا ليس هناك دليل على هدوم تيمم الرجل اذا مات بين النساء او النساء المرأة بين الرجال فان استطيع وقدر على ان يغسل من خلط ما مع في فالحرق ويبقى الواجب قائما. وهذا أوجل من ان ننتقل الى التيمم اذا انه ليس عليه نقص ولا إشمع. وإن قال رأي كثير من الفقهاء، كثير من الفقهاء يقولون للتيمم ينتقل من من الغسق إلى التيمم في حالة الرجل مع النساء أو مرأة مع رجال يعني يقول أشمة في هذا أن يصب الماء من فوق السيات بلا مسح ولا دلك إلا للحاجة العريضة ويوضع ثوب بأكثر من لا يكفينه الماء إلى ما حتى إيه يعني يعني يعامة الجسد بالماء بغالب الظن أو يكفي. فلنستطعنا ذلك في حرب يغسل في فيابه ايوه غسل النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرب في بيقول أن لكل واحد من وإلا أن لكل واحد من الزوجين ترسيل صحيح لان أبا باكر أوصى أن تغسله زوجته اسماء فقامت ذلك عليه وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلنا من أمرنا ما ما غسل رسول الله إلا من غسل رسول الله صلى الله عليه رحم الله وقال النبي لعائشه رضي الله تعالى عنها لو مت قبلي غسلتك وكفرتك وهذا صحيح ايضا وقد غسل علي رضي الله تعالى عنه فاطمه رضي الله تعالى عنها وهذا سنده حسن كما قال الشوكاني في النيل ولم ينكره منكر فكان اجماع ولأنه أحد الزوديين فأشبه الآخر وكذلك لسيهيد مع عم ولده سيهيد مع عم ولده لأنها النحيل الزمتائي فأشبهت الزوجة هو يغسلها إن ماتت قبلها وهي يتغسله في مات قبلها مسألة والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصل عليه، شهيد المعركة خاصة إن مات في أرض الجهاد خاصة أما إن كان من جملة الشهادة فضلا كالمطعون والمبطون والحليخ وصاحب الهجن وصاحب الغرق والمرأة يعني تموت بولدها ببطنها كل هذا شهادة من جهه الفضل من جهه الاحكام سواء نرجو الله ان من نجزيهم منازل الشهداء وهم شهداء على سبيل العموم اما التعيين فالقواسيم لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وقد ضرب البخاري في كتاب الجنائز باب لا يقال فلان شهيد حتى وكانه صلى الله عليه وسلم الا ما ورد النص بالحكم بالشهادة له ولان الحكم بالشهاده قطع بالجنة وهذا فيه افتئات على الله وتعزل الحدود الشوائية وخلاف لعقائد أهل السنة والجماعة حيث ننصه أننا لا نقفع لمعين مجنة ولا نار إلا ما دل عليه الدليل لكن ندعو للمحسن نرجو للمحسن ونفعه على مكين أما شهيد المعركة ان قتل بصلاح الكفار ثم مات بعيدا عن أرض المعركة أيضا تجر علي صح التعريف عليه أحكام المدنيين فحى التعريب فيغسل وركسة ونصلى عليه يبقى انت يوصل في فيابه الأولى الستين ولا تلتين ولا صلاة ان مات بسلاح الكفار في أرض الهاتف بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بقتل أحد ألا ينقن عنهم الحديد وأن يوصل في فيابهم بلمائهم نعم هذا عقل الألباني في يعني الإلوان قال والشهيد إذا مات في المعركة لن يغسل ولم يكثر لما روجه دون أن النبي أمر بداف شهداء الأخر ها؟ آه في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم هذا صحيح ويناحى عنه الحديث هو الاسلحة في الحرب والجلوس التي يلبسها ثم يذمل في ديابه يلقى أو يغطى للأتدلال رواه في إثنه ما ذكر من التطبيق مسألة وإن كفن في غيرها فلا في غير الجهاد لان لأن صفية الى النبي ثوبين ليكفن فيهما حمزة فكفنه رسول الله في احديمه في الاخر رجلا اخر نعم قال لا يتم في عثمان الجدل الشاهد ولم اجد من ترجمه وضيقه رجاله في خارف. وقال يعقوب بن شيبه هو صالح الاسلام حديثا مساله وعنه عن ابن احمد يصلى على الميت في اغتلال المعركه لما روى عقبه بن عامر ان النبي خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصره من تفقناه طبعاً هيصل على ميت الحرب على ميت المعارض جوازاً لا وجوباً جمعاً بين الأبيل إذا قلت النبي صلى الله عليه الصلاة على شهداء المعارض الختالية مع الكفار هذا على سبيل القاتل الواجب. وصلاته على شهداء أقلته على حمزة كما في بعض الأثار هذا على بيان الجواز مسألة والمحرم يغسل بماء وسدر سدر وراء النجم معروف ولا يلبس مخيطاً او لا يلبس مخيطا ولا يغطى راسه ولا يقرب طيلا لما روى ابن عباس قال بينما رجل واقف بعرفته اذ وقع عند راحلته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوره ولا تحنطوه تحنط الهوه طيب الميت في لان الحرام مستمر معه لان الميت له المحرم يعني لا يلبس ايه نخيطا ولا يسر رأسه ولا يخنر وجهه على أحد الوجهين ولا يمس في بديه قال كثنوه في تغيه ولا تحنطوه ولا تخنر رأسه فإنه يبعث يوم القيانة منبئة مسألة ولا لقع شعره ولا ظهره كحال حياته. المين المرسل نعم مسألة ويستحب دفن الميت في لاحظ وهو الحفر المائي في شق الشق عيدل والله حفر مرحل إما يمنثا أو يطرأ في, في جادة الحفر يعني يحفظ في جادة الحفر ثم يحفظ في جادة الحفر إيه؟ كده الدول في كده ويضع فيه الماء. قال واتحب دفن الميت بلهد وينصب عليه اللبن نصب الميت نصبا بقول سعد بن إن مالك أنحذوا لي لحدا وانصبوا عليه اللبن نصبا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمه مسكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه ابو داود غيره وصحبه الالباني اللحد لنا والشق لغيرنا اللحد لنا استحبابا والشق لغيرنا ولنا جائز كيف هذا التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات اختلف الصحابه رضي الله تعالى عنهم بعد تفسيره والصلاه عليه كيف يسكنون هل يلحدون له لحدا ام يسكنونه في الشق وكان في المدينة رجلان يقومان بدفن الموت أحدهما يرهد للنوتا والاخر يشك فقالوا نرسل لهما معا فأيهما اتى يعني تفضل مع النبي على وسط ما يعمل فجاء الذي يقوم باللحظ فلحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا وفاقا لما اختاره الله عز وجل له في قوله اللحظة لنا ولا يبثل القبر اجرا الاجر اللي هو الشخص عارف القلة انقلال بتأثني وهي فيه ما فيهش طخان لما ينحرق ويبقى احمر كده زي ما تشوفوا كده يبقى هو ده هو الادر اللي هو الطوب ها الم المطبوخ يعني اللي النار ولا يدخل القبر ادررا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار لما روي عن ابراهيم قال كانوا يستحبون النبل ويكرهون الخشب والادر يعني اتفقوا يا جماعه وكره ما مسته النار وكره ما مسكه النار للتفاءل بالنار ها يعني ما قريب أشعر بالجان إيه إحنا نقدمه المسألة كده من الأول دخلت حاجات محروعة طبعا دلوقتي بأبو الطوب الأحمر والمسلح والخرصانة وصب حديد وبوابة وجنزير شغلان الله نستعلم مسألة واستحقوا تعذية أهل المنين لمراض من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز مصابا فله مثل أدريهم إلا أن هذا يعني إيه أشبه ليكون موقوفا وليس مفوحا مساله والبكاء عليه غير مكروه بكاء لم يعني إذا لم يكن معه يجب ولا نيع لما رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غرشية فبكى وبكى معه أصحابه فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدنع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه صلى الله عليه متقبلاً مسألة ولا يجوز الندب ولن ياهته لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسعودي ليس منا من ضرب البوح وشق الديود ودعا بدعوة جهينة متقبلاً وقال أحمد رحمه الله في بقول سبحانه ولا معصية في معروف هو النوح فسماه معصية وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن ياهته إن لم تتم جاءت يوم القيامة وعليها تربان من قطران وذرع من جرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم سنتان في أمتي من أهل الزاهرية لا يتركونهن، الطارف الأنسان على الميت قال مساله ولا بأس بزياره القبور بالرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زياره القبور فذروها فإنها تذكركم الموتى راهم وايضاً المساء ما لم يتخذنه عادة مفترضة بقول النبي لعن الله دوارات الصلور أن من زارت بشور الزيارتي في حجابها وعدم خلوة من أهل الريفة خاصة في هذه الأزمان التي فتن فيها الإِذ الظمائر والذنام طبعاً ما تقولش إن راح أدور المقابر والمقابر في قلب البلد وإحنا مش محتاجين سفرنا اللي سفر يعني هذه أصبحت ما ولحال المخدرات ولذناء ولقرد يعني الذنوب والمعاصي كبر صبات القتل وال والهزم وهدك عراض الناس موجودة في النقاب فإن كان ولا بد من زيارة المقابل فمع محرم منه وفي حجاب كامل وفي وضح النهار بعيدا عن الريبة ما تروحش بقى الزور بايه المقابل في وقت فهر عشان يبقى في وقت التنزل الإلهي فإن دخلت المقابل في ساعة ثلاثة دمين تهمي ليه وضح الأمر وطبعا فيه من المفاتل المثيل فدرت المفاتل مقدم على جنب المصر متى له ويقول إذا مر بها أو زارها ما رواه مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعندمهم إذا قاروا إلى المقابل أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل البيان من المسلمين والمؤمنين أنتم مسلمون وإنا إن شاء الله ركمناكم نسأل الله العظيم لنا ولكم العافية رضي الله متى له وأي قرنة فعلها وجعل ثوابها للميت نفعه ذلك ألا على خيار المذهب من الحنابلة فجميعا من الله تعالى الا ان المساله فيها تفصيل يطول يرجع هذا في بحث الماتريدي في شريعه الالفقه الجنائي قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ارسل لنا والاخواننا الذين سبقونا بالايمان هذا دعاء اين التقرب بالصلوات نيابه الميت الا انه مما ثبت وصول ثوابه الى الميت الدعاء باجماع المسلمين الصلاه عليه للرجال في اجماع المسلمين قضاء الدين عنه في قول عامة أهل العلم الحج عنه في الصحيح من أطوال أهل العلم أن يجزوا السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي حاله حج عن أبيه واعتمد حج عن أبيه واعتمد حج عن أبيه واعتمد الصيام عنه إما نبرا على مذهب أحمد وإما عموما على سير شوكاني ورواه ابن عباس والعله الأشبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه فيصوم على اختيار الشوكاني سيام الخضاء من رمضان سيام السفارة سيام النبي خلافا لمالك والشفائي حيث قال لا يصوم أحد عن أحد سنة على خلاف هذا القوم وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم عمله إلا من ثلاث صدق في الجانية وعند من سفع به وولد صالح يضع له وروا أبو داود رجلا قال لرسول الله إن أمي توفيت أفينسعها إن قضيت عنها قال نعم وقال عليه الصلاة والسلام المرأة التي قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أو إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يدفت على الرحلة أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك ذين أكنت قاضيته؟ أكنت قاضيته؟ قالت نعم قالت ذين الله أحب في القضاء وأما قراءة القرآن وإنزاء ثواديه المميز قالت الإجماع على فعليه هذا هذا فيه نظر قولنا الإجماء وعطينا على فعله من رجل نسير تمام؟ هذا فيه نظر الشريف فأيه إجماء في هذه المسألة والمحققون من الثلاث والخلطة على خلافه أما يقرأ القرآن وتوسل إلى الله بهه فلبأ يصلي الصلاة وتوسل إلى الله بهه فلبأ يصوم الناسلة أو الصليلة وتوسل إلى الله بهه فلبأ تنع في سجوده بعد طاعة بعد نفقة أنفقعة من بعد التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المنجد لا يعذب ببكاء اهلي عليه والله سبحانه وتعالى اكرم من ان يوصل اليه العقوبه ويحجب عنه قلنا والنماشي ولكن مش بهدايه التواب من كان خيرا لسبقون اليه فلم يعرف عن السلف رضي الله عنه من اهداء الثواب اما يصوم عنهم يحج عنهم ها يتصدق عنهم يعتق عنهم يسجل شيئا من ماله يجعله سبيل يعني فبعث لهذا كله أمن ذات إذا سوفت لها بحث يطول وتم كتاب الجنائج بفضل الله عز وجل وحوله ومدده وقوضه ونكون بذلك نمتعين بالكتاب أفضل وكتاب الجنائز نسأل الله عز وجل أتقبل بنا وملكم سبحان الله ربنا ومحمدك سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت